وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ رشباء وَأََّ الْ القاتِفونَ فَكَانوا لِجَهًاَّ مَ حَقَبَاء وَأَنَّ لِقاتفُونَ فَطَلوا لِجَهًاَّ مَا حَطَبَاء وَأََّ ماء وأن لو مَا انغدقا وَأَلْوِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِ قَتْلَ أَئِمَاهُمْ مَا انغدقا لِنَسْكِنَهُمْ فِيهِ لِنَسْكِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ ربه يسلك عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يتذبه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد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 اعbudu rabbi wala ushriku bihi ahada qul inna la a'budu rabbi wala ana musriku bihi ahada qul inni la a'malu lakum dharran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 الله أحد ولم أجد من دونه ملك حدا إلا من الله ورسالاته إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَبَدًا حَسَّا إِذَا يَرَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَبَدًا قُلْ إِنْ أَبْرِي أَقَرِي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 عالم الغيب فلا يزهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من من رسول فإنه يسلك من بي يديه ومن خلفه رفدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل يا عتم قد ادلغ